بسم الله الرحمن الرحيم الافلام صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لكذب ربه وذكرى للمؤمنين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 فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بِعَيْنِهِ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَلِلْوَزْنِ يَوْمَئِذٍ حَقُّهُ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا, بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الْأَرْضِ وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خدقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا, فسجدوا إلا إِبْلِيسَ لم يكن من الساجدين قال ما منعت ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من قين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني إلى يوم يبعثون قال انك من المنظرين قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن, أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال خرج منها مذو ممدخرا لمن تبعك منهم لأم لأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم سكنت وزوجك الجنة فكلا من حيث جئتما من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليُبدي لهم ما وراء عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما, سوآتهما بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوادي سوآتكم وذيشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما, ينزع عنهما لباسهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا درونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أدقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالغتص وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريق هدا وفريق حق عليهم الظلالة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 ان لا ولا يستقدمون. يا بني ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي, يقصون عليكم آياتي فمن ادرا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتي واستكبروا عنها اولئك اصحاب اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن عَلَى على الله كذباً أو كذب بآياته أولئك ينابهم نصيبهم من الكتاب حتى جَاءَتْهُمْ جاءتهم رسلنا قَالُوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ولوا عنا وشهدوا على أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانوا كافرين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 وقالت أولاهم اخاوم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنة حتى يركب الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويضعونها عبر بالآخرة بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ولادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أغسمتم لا ينادهم الله برحمة دخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أخيروا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين ادخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا, وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة, هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله؟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 يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين قدعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته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 أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلموا من الله ما لا تعلمون أوعببتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم, لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهن هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تَتَّقُونَ قال إِنَّ الذين الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك فِي سَفَاهَةِهِ لنظنك من فِي لَنَظُنُّكَ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 اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَنَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ آدَمَ وَبَوَّأَكُمْ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَأْكُلُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا أَلَا اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ للذين الَّذِينَ اسْتُعْلِفُوا فَمَنْ ان بلدي امنتم به كافرون فاقونا قد عن امري وَقَالُوا وقالوا يا صالح وقالوا يا صالح تنادينا ان كنتن المرسلين فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم الى قلب رب ونصحت لكم ولكن, ولكن لا تحبون الناصحين ولوطًا إذ قال لقومه أدأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين إنكم لدأتون الرجال شهوةً من دون النساء بل أنتم قومٌ مُصرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم, إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون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 وذي جاءتكم بينكم من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من نامن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أولا تعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قال افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها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 وما ابو في قريه من نبي الا اخذنا اهلها إلا أخذنا أهلها بالباسا والضرا لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئه حسنه حتى عفوا قالوا حتى عفو قالوا قد مساءا الضرا والسرا فاخذناهم فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى نروت واتقوا عليهم من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياضا وهم نائمون أو أمن أهل القراء أن يأتيهم بأسنا ضحايا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدي الذين يرثون الارض من بعد اهلها الا لو شاء اصبناهم الا نشاء واصبناهم بذنوبهم ونطبق على قلوبهم ونطبق على قلوبهم فهم لا يسمعون إِلَّا الْقُرْآنُ قَصَصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا, فما كانوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يُقَضِّي اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لْخَاسِرِينَ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 وجاء السَّحَرَةُ في الرعون قالوا إن لنا لجنة إن كنا نحمى الغالبين قال نعم وإنكم لمن المبررين قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما وإما أن نكون قَالَ الملقين قال ألقو فلما أَلْقَوْا فلما أَعْيُنَ سحروا أعين الناس واسترهمهم وجاءوا بسحر عظيم.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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم طاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا فينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم, ويستخلفكم في الأرض فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ من مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فإذا جاءتهم بحسنة قاموا لنا هذه، وإن تُصِبْهم سيئة يطريروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، ولأن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، فما نحن لك بمؤمنين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 بل منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا, بأنهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين واوفنا القوم الذين كانوا مستوعفون مشارق الارض ومغاربها مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبَّرٌ ما, ما هم فيه وباطلٌ ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضَّ على العالمين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 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي اني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل ولكن انظر الى الجبل فإن استطر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين قال يا موسى إن صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعرة وتفصيلا لكل شيء فخذها فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغل يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم حَبِطَتْ أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتأخذ قوم موسى من بعده من عجلا جسداً له ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ولوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه قضبان أسفاً قال بئس ما خلفتموني من بعدي أَمْرَ رَبِّكُمْ ربكم وألقى وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ أخيه يجره قال بنى امه ان القوم استوعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وأدخلنا, وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وللذين في الحياه الدنيا وكذلك نذل المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها واملوا ان ربك من بعدها ان ربك من بعدها لهو غفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي مسخاتها هدى وفي مسخاتها هدى ورحمه للذين هم لربهم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 ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أثقالهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين امنوا به وعزوه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك اولئك هم المفلحون قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات الذي له السماوات والارض لا إله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وططعناهم اثنتي عشرة أسباقاً كمماً وأوحينا إلى موسى باستسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر, الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى قلوا من قليبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم فَأَرْسَلْنَا, فأرسلنا عليهم لجزاً من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاظرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم, إذ تأتيهم حيتامهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك لَا بما كانوا يفسقون بِمَا قالت يَفْسُقُونَ منهم لم تعظون مِنْهُمْ لله مهلبهم أو معذبهم, أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرةً إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء الذين الذين ينهون عن السوء وأخذن الذين ولموا بعذاب بئيس وأخذن بئيس بما كانوا يفسقون فلما عدو عمامه عنه قلنا لهم كونوا وادا خاسين وَإِذْ أَذْنَ رَبُّكَ لَيْبَعْثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ نَيْسُوْمُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمٌ من مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْسَّيِّئَاتِ ع فخلف من بعدهم خلف وريف الكتاب يأخذون عرو هذا, هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرو مثله يأخذوه فلم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه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 واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها, فانسلخ منها فأتبعه مِنْهَا فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواء فمثله كمثل القلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كاموا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلي فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفطهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان, ولهم آذان لا يسمعون بها أولئكَ كالأنعام بل أول هم أول الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم, سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهم ليلهم لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا ذيء مبين اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وان عسى, وأن عسى ان يكون قد قدرب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له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 فلما دغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوى الله ربهما لئن اتيتنا صالحا, لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاغرين فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون ايشركون ما لا يخلق شَيْئًا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصره ولا انفسهم ينصرون وَإِذَا تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم سواء عليكم أم أنتم صامتون ان الَّذِينَ الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدين يضربون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم يسمرون بها قل ادعوا ثم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمُر بالعُرف وأعبر عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغٌ فاستعذ بالله فاستعِذ بالله إنه سميعٌ عليم إن الذين اتَّقوا إذا مسهم طائفٌ من الشيطان تذكَّروا فإذا هم مبصِرون وإخوامهم لنُدُّونَهم في الغي ثم لا يُقصِرون وإذا لم تأتهم بآيةٍ قالوا لولا اجتَ بيتَها قُلْ إنما أتَّبِعُ ما يُوحَى إليَّ من ربي هذا بصائرٌ من ربِّكم وهدًى ورحمةٌ لقومٍ يؤمنون وإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تورعاً وخيفةً ودون الجهر, من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته, لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون